الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضاتي تسرون إليه بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ يَضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَابِ فسطوا إليكم أيديهم وألسنة بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم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 إذ قالوا لقومهم إن نابرأء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم.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 أغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 الله أعلم بإيماني فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وَآتُوهُم مَّآفِقَهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوه ما انفقتم وليسالوه ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِنْ فَتَأَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا آتُ فَقُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 ببهتان يفترينه بين بَينَ وأرجلهن ولا وَلَا في فِي مَرُوف وَلَا يَعشينَكَ فِي مَعوفِ فَبَ الله إن الله غفور رحيم